السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله انشق القمر شاهدًا على نبوته وتفرق السحاب إكرامًا لإشارته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان من اهل ملته اما بعد ايها المؤمنون فان الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لكن قومه كانوا قوما لبدا فعارضوه وكذبوه واتهموه عليه السلام بما ليس فيه ومما طالبوه به انزال الايات فقال الله عز وجل وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ثم قال سبحانه اولم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون أعظم آية أعطيها صلى الله عليه وسلم. ومن استشهد بالقرآن فقد قامت حجته وظهرت براهين صدقه إذ لا كلام بعد كلام رب العزة والجلال جل شاء أنزل الله عليه القرآن مفرقا منجما تثبيتا لفؤاده ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن السور التي أنزلها الله على نبيه سورة سميت باسمه صلوات الله وسلامه عليه وهي سورة محمد وتسمى كذلك سورة القتال ومن الآيات التي جاءت في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل بعد أن ذكر الساعة وقربها وقبل ذلك ذكر حال الفريقين حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ثم قال أصدق القائلين فاعلم أنه لا إله إلا الله قال الله يخاطب سيد العلماء فاعلم انه أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم مجمل ما يمكن أن يقال من علم لا إله إلا الله بيقين وتعبد وإخلاص لم يجهل شيئا ومن جهل العلم واليقين بهذه الكلمة الجليلة فلم يعلم شيئا أياً كان علمه قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله الفاء على الأظهر من أقوال أهل الصناعة النحوية تسمى الفاء الفصيحة واقعة في جواب شرط محذوف والتقدير بجواب شرط محذوف والتقدير اذا علمت هذا مما ذكرناه لك واخبرناك عنه من أهل حال اهل السعاده وحال اهل الشقاء فاعلم انه لا اله الا الله والعلم المراد هنا قطعا هو العلم الذي يجب ان يعلمه كل احد وهو العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى العلم المراد هنا العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا العلم من قبل علمه الله إياه من قبل نزول هذه الآية الكريمة لكن المعنى أثبت على ما أنت عليه وازدد يقينا وعملا بما علمك الله جل وعلا والعلم شرف عظيم وموئل كريم إذا عمل به صاحبه وإلا فإن الحال ينقلب عليه والناس إذا تلقوا العلم منهم من يخلد به عياذا بالله إلى الأرض ويتبع هواه ومنهم من يرفعه الله جل وعلا به درجات عالية ومنازل منيفة ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد العلماء قال الله فاعلم أنه أي الحال والشأن العظيم لا إله إلا الله والحديث عن هذه الكلمة العظيمة وتفسيرها له أوجه عده أولها أن يعلم أن المعنى أن العرب تقول في كلامها إله فعال بمعنى مفعول كما تقول غراس بمعنى مغروس وتقول كتاب بمعنى مكتوب وتقول فراش بمعنى مفروش فعندما يقولون إله بمعنى مألوه والتاله في لغة العرب أن ذلكم الإله يتعبد له يخضع له يذعن يحب يرضى به هذا هو التاله فمعنى قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي المعنى أنه لا أحد سوى الله يصح أن يكون إله لا أحد سوى الله يصح أن يكون إلهة اي لا معبود بحق الا الله والمعنى أن الناس مهما اتخذوا آلهة فهذه الآلهة لا يصدق عليها حقا أن تكون إلهة آلهة إذ لا اله بحق الا الله قال الله في آية محكمة إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان ومن اتخذ إلها من دون الله لا يخلو من أمور أولها أن يكون وثنا صنما حجرا فهذا يدعى يرضى يستغاث به هو اصلا لا يسمع من يستغيثه ولا يسمع من يدعوه ولا يسمع من يرجوه ولا يعلم شيئا عمن هو واقف أمامه فهذا لا يصح قطعا ولا نقلا ولا عقلا ولا طبعا ولا شرعا أن يكون إله الحالة الثاني أن يكون هذا الإله المتخذ إلها باطلا هو أصلاً راض بهذا الأمر من أهل الجبروت في الأرض مثل فرعون مثل النمرود فهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا الهه لأنهم لا يستطيعون أصلاً دفع الضر عن أنفسهم لا يستطيعون دفع الكرب ولا كشفه ولا أن يقومهم بالدفاع عن أنفسهم يتخذ أحدهم حرساً وحجاباً وأبواباً ويخشى أن يمشي في ظنة الليل لوحده ويجعل له جنداً وأحراساً فإذا هو يطلب من يحفظه كيف يحفظ من يعبده؟ إذا هو يطلب من يحفظه كيف هو يحفظ من يعبده؟ والحالة الثالثة عباد, صالح عباد صالحون لم يقبلوا أن يتخذهم الناس آلهة لكن الناس فأهل الكفري أهل الشرك اتخذوهم آليا من دون الله كما كان من, من بعض العرب يعبد الملائكة أو يعبد تعبد النصارى المسيح ابن مريم أو من عبد عزيرا من اليهود أو غير ذلك ممن يعبد من الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم عبر التاريخ الإنساني كله فهؤلاء الصالحون لا يتحملون وزر من عبدهم لكن هم حالهم الله جل وعلا, عنهم جل وعلا عنهم يقول اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا والمعنى أن من اتخذتمهم آلهة تعبدونهم, تعبدونهم هم في أنفسهم يعبدون الله ويتضرعون إلى الله ويتخذون الوسيلة المشروعة لأن يقرب يقربهم الله جل وعلا منه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يتنافسون في الطاعات يتسابقون في الخيرات يرجون رحمته جل ذكره وتبارك اسمه ويخافون عذابه وهذا لا يمكن أن يكون إلها لأنه هو نفسه يعبد الله جل وعلا فبطل بهذا التقسيم الظاهر البين واندرج فيه المعنى الحق لقول الله جل وعلا لا إله فهي الجزء الأول من كلمة التوحيد لا أحد يستحق أن يعبد ويعظم ويحب ويذعن له ويتوكل عليه ويلجا إليه إلا الله لأنه لا أحد يخلق إلا الله ولا أحد يرزق إلا الله ولا أحد يحيي إلا الله ولا أحد يميت إلا الله ومن اجتمعت له هذه الأربع وغيرها جل ذكره حق أن يعبد وأما غيره فمحال أن تجتمع له هذه الأربع الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء قطعا لا أحد من الشركاء لا أحد من الخلطاء لأنه هؤلاء جميعا اسماء مسماه لا يمكن أبدا أن تكون آلهة تعبد من دون الله تبارك اسمه وجل ثناه فمعنى لا إله لا يوجد أحد يستحق أن يعبد ويؤله إلا وهذا استثناء إلا الله والمعنى أن المعبود بحق هو الله تبارك اسمه وجل ثناه وهذه الكلمة من أجلها خلق الله الخلق من أجلها بعث الله الرسل من أجلها أنزل الله جل وعلى الكتب من أجلها أنزل الله جل وعلى الكتب هذا معناها أما فضلها فقد تضافرت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان فضلها لكننا قبل أن نشرع في السنة نفيء إلى القرآن فنقول دل القرآن على أن هذه الكلمة بها أرسل الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسود إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا إلى الهمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة والعمل بمقتضاها هذا على الشأن العام وعلى المخصص قال جل ذكره لكلمه موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فعرفه جل وعلا عرف عبده كليمه نبيه موسى بنفسه ثم قال له فاعبدني واقم الصلاه لذكري فهذا خاص بحق موسى كما انه مجمل في حق الانبياء جميعا فالى توحيد الله وافراده بالعباده دعا انبياء الله جل وعلا ورسله ثم ان القلب اذا انكسر أمام الإيمان بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها حق على الله أن يدخله الجنة ومن استكبر عنها عياذا بالله حق على الله أن يدخله النار الله لما ذكر أهل الكفر قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وإن عبدا يستكبر عن عبادة ربه لعبد سوء. قد تأتي من الإنسان معصية كلنا ذو خطأ. لكن أن يصنع الإنسان أن يأتي الإنسان المعصية كبرا على ربه تبارك وتعالى يستكبر في قلبه لأن الاستكبار هنا الهمزة والسين والتعال الصحيح للمبالغة. اي يعظم الكبر في قلبه حتى انه لا يقبل ولا يرضى فهذا والعياذ بالله الكفر بعينه والله يقول لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ولو قدر لنا ان نطلع على بعض احوال من قربهم الله لوجدنا ان من اعظم ما تحلوا به انهم كانوا, خاش... كانوا خاشعين أذي الله منقادين لربهم تبارك وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر يبي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله, من خشية الله والله يقول عن ملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فينبغي للمؤمن أن يفر كل الفرار من الاستكبار على عن طاعة الله الواحد القهار أما ما ورد من فضل هذه الآية الكريمة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن العلم بفضل الكلمة يزيد المؤمن إيمانا بها وتعلقا للعمل بمقتضاها الله جل وعلا يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي كلمة لا إله إلا الله في قلب المؤمن أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء ينجم عنها عمل صالح يصعد إلى الله جل وعلا في السماء وقال الله عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلاء وكلمة التقوى هي قول لا إله إلا الله وهذا تبع لما حررناه آنفا من القرآن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 قال عليه الصلاه والسلام من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار وفي حديث حديث بن ابن اوس واوباد بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما ارفعوا ايديكم فرفعوها فقال قولوا لا اله الا الله فرفعوا ايديهم وقالوا لا اله الا الله فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمه ووعدتني عليها الجنه وانك لا تخلف الميعاد ثم وضع صلى الله عليه وسلم يديه وقال ابشروا فقد غفر الله لكم ابشروا فقد غفر الله لكم كل هذا من التمكين لاهل لا اله الا الله في الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه يوما من الدهر وان اصابه ما اصابه وقال عليه الصلاه والسلام كما في مسند البزار بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله كلمه كريمه على الله ذات مكان كريمه على الله ذات مكان من قالها صادقا ادخله الله بها الجنه ومن قالها كاذبا حقنت دمه واحرزت ماله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 فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول اي رب وما تغني هذه البطاقه امام هذه السجلات فتوضع السجلات في كفه ولا اله الا الله في كفه فتثقل البطاقه وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء ايها المؤمنون اذا عرف هذا الفضل وذلكم المعنى وجب على المؤمن أن يتعبد الله بهذه الكلمة العظيمة فما حال من أيقن حقا أنه لا إله إلا الله حاله يملأ قلبه محبة لله لأنه يعلم أنه لا إله غيره وفي قلبه خوف من الله وطمع في رحمة الله فيجتمع في قلبه ثلاث أمور عظام محبة الله والخوف والخشية منه والطمع والرجاء فيما عنده تبارك وتعالى من المغفرة والرحمة هذا أولى, ما يجب أولى مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله من حال أهل لا إله إلا الله انهم لا يشركون مع الله احدا غيره البته اذ هذا يخالف معناها ومقتضاها قال القرشيون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للايمان بها قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب والمعنى ليس المعنى انهم يقولون ان الله لا يخلق ولا يرزق وإنما يقولون لا يمكن أن نصرف العبادة لله لأحد لله جل وعلا وحده وإنما ارادوا أن يشركوا اصنامهم مع الله فهذا عمل بغير مقتضاه لكن حال أهل الإيمان حال أهل لا إله إلا الله يؤمنون بالإيمان بالعمل المقتضى للإيمان بهذه الكلمة الجليلة العظيمة ومن ذلك أن الإنسان يستحيي من الله وهو يعلم أن الله خلقه ولا شريك معه فيستحيي أن يعبد الله ويعبد غيره معه كما أن الله جل وعلا خلقنا وحده فحق علينا أن نعبده وحده ونفزع بكل آمالنا بكل عباداتنا إلى ربنا جل وعلا وحده وقد حررنا بعضا من أخبار الصالحين مما نذكره في دروس سالفه ان رجلا في سالف الدهر عزم على الحج وكان شيخا كبيرا فحج معه شاب فلما وضع الشيخ الكبير قدميه في الركاب قال لبيك اللهم لبيك فسمع مناديا ينادي لا لبيك ولا سعديك فقال الشاب للرجل الكبير أتسمع ما يقال ما ينادى يا عم قال أسمع أنا منذ كذا سنة منذ خمسين سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك قيل لي لا لبيك ولا سعديك فقال الشاب وتحج قال نعم وأحج هل تدلني على أحد غير الله لا أحد يمكن أن يرأف بك إلا الله إن أذنبت لا تذهب لصديقك لتخبره ولا لأمك لتشكو إليها ولا لقريبك لتخبره بذنبك وإنما كن على علم أن الذنوب لا يغفرها إلا الله فضع الندم في قلبك والاقبال على ربك وتب إليه جل وعلا قال عن أولياء الصالحين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وربهم يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حال المؤمنين الحق بلا اله الا الله كلما راوا في هذا الكون من ايات مسطوره او منثوره دلهم ذلك على عظمه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه وان من اعظم العلم الذي دعا اليه الايمان بكلمه لا اله الا الله ان تؤمن بعظمه ربك ولا ينبغي لعاقل ان يخلو ساعه من نهار ان يتفكر فيها في عظمه ربه جل وعلا حتى إذا ازداد علما ببعض أوصاف الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه زاد إقباله على الطاعة زاد إحجامه عن المعصيه لكن الإنسان إذا كان عيادا بالله جاهلا ببعض أوصاف رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه أي روح هذه تعزم به على الطاعة أن يأتيها أو تحجم به عن المعصيه أن يأتيها قال السلف كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف وخير ما يربي عليه المؤمن نفسه أن يربيها على تعظيم الله جل جلاله يأخذ القرآن يتلوه يرى في الآيات التي فيها حديث الله عن الله فيها الاخبار عن الملكوت والجبروت الذي رب العزة والجلال سبحانه تبارك اسمه وجل ثناؤه فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اني أنا الله رب العالمين ويقرأ قول الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وهو يدعو ربه ويتضرع إلى مولاه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم وما حكي عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وغيرهن من الآيات التي تظهر فيها بجلاء بعض صفات الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه فإن هذا من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله الكفر بالطاغوت وهذا شرط ركن لا بد منه قال ربنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لن فصام لها والتاريخ الإنساني شهد وما زال يشهد طواغيت كثر يعبدون من دون الله على التفاوت الناس في عبادتهم لأولئك الطواغيت ما رضا بعضهم أو عن تحريض الناس على ذلك من البعض من البعض الآخر والمقصود لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يتم الإيمان بالله جل وعلا فلا يقبل أن يعظم الخلق بعضهم بعضا تعظيما لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه وينبغي أن يكون هذا سجية المؤمن أن يكون هذا سجية المؤمن في غدوه ورواحه المساجد مثلا بيوت الله فمن إيمانك بهذه الكلمة الجليلة إذا دخلتها علمت أنها ما رفعت ولا شيدت إلا ليعظم الله فلا تنظر لأحد من حولك إلا نظرة تقدير لكن نظرة الإجلال والإكبار المبالغة في المنتهى والمنتهيه في المبالغة لا تصرف ولا تقال ولا تكون إلا لرب العزة جل جلاله جلال والخضوع لله تبارك اسمه من دلاء وحده من دلاء لكفر المؤمن بالطاغوت إن الله جل وعلا جعل جبهتك أعز شيء فيك وجعل التراب أذل شيء في الوجود يطأه الناس فإذا قبل المؤمن طواعية أن يجعل أعز شيء فيه وهو جبهته يعفر ويناسق أذل الموجودات وهو التراب فقد عرف الله جل وعلا حق قال الله لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقو وتقلبك في الساجد يوجد عياذا بالله من يتقلب في دور الفحشاء في البارات في الخمارات في أماكني الفجور يوجد من يتقلب بين الدينار والدرهم صباحا مساء يوجد من يتقلب بين الفاتنات من النساء ويوجد لله عباد جعل الله اياكم منهم غمره سعادتهم حين يسجدون لله والله <تصفيق> ما رزقهم الله حب السجود له وعانهم عليه ورغبهم فيه إلا لأنه جل وعلا يحبهم وإلا الله تبهرك كسمه غني عن كل من سجد له ونبيكم صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى ملائكة راكعين لا يرفع وملائكه ساجدين لا يجلسون وملائكة قائمين لا يركعون ولا يسجدون فهؤلاء عبادتهم القيام وأولئك الركوع والذين قبلهم السجود فجمع الله جل وعلا له هذه الأوصاف التعبدية كلها في الصلاة وفرض عليه الصلوات الخمس في ذلك المنزل المنيف والموئل الكريم في السماوات السبع فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات ثم شرع الله لنا معشر هذه الأمة أن يتخذ الأذان والأذان يرفع وقد مر صلى الله عليه وسلم على مؤذن في, مسجد في أحد مساجد مدينته فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار قال خرجت من النار والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فهذا المؤذن علم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له صدق قلبه المطابق للفظه الذي صرح به ونادى به ويوجد من الناس من اذا سمع المؤذن طاطا راسه واجاب النداء وصلى على نبيه ثم سال الله لنبيه الوسيله والمقام المحمود والفضيله ثم توضأ ثم حملته قدماه الى بيوت الله هؤلاء هم اهل لا اله الا الله حقا ويوجد فان الله وإياه من يسمع الاذان فيتمنى متى يفرغ المؤذن من أذانه ويسمع الإقامة فيتشاغل عنها وليته يشغل بأمر يهم أهل الإسلام لكان لذلك شيء من العذو ثم يسمع قراءة إمامه فيتغافل عنها ثم يرى الناس أفواجا يخرجون من المساجد فإذا خرج الناس من المساجد اطل عليهم بمحياء مثل هذا عفان الله وإياكم إذا حشر العباد قام الأشهاد بين يدي ربهم الله يقول عن ذلك اليوم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب فيتذكر الإنسان تلك الحالات فيفرح المؤمن بحسنته جعلني الله وإياكم ممن يفرح بحسنته ويشقى الشقي بسيئته أعاذني الله وإياكم من الشقاوة كلها والمراد أيها المباركون إن هذا كله من مقتضيات الإيمان والعمل بلا إله إلا الله من مقتضيات العمل بها أن القلوب تجمع فهذه الأمة المحمديه أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا جعل الرسول قبله كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ثم ما زال الأنبياء يتتابعون تترى كما قال ربنا جل وعلا في كتابه حتى إذا كادت الأرض أن تظلم ولم يبق فيها إلا غبرات ممن يعبدون الله جاء الله جل وعلا بهذا البشير النذير صلى الله عليه وسلم ليختم الله به النبوات ويتم الله به الرسالات ويسميه أبوه جده عبد المطلب محمدا فيبقى هو اسمه الذي سماه به أهله ثم ينشأ صلوات الله وسلامه عليه ثم يتزوج خديجة بنت خويلد ثم إذا شارف على الأربعين يحبب إليه أن يخلو بنفسه يتحنث الليالي ذوات العدد تطعمه خديجة تعد له طعامه وشرابه ينزل عليه الملك ينبأ يرسل تختم به النبوات فلما كان عليه السلام آخر الأنبياء مبعثا كان حقا أن تكون أمته آخر الأمم، وهذا هو الشرف العظيم الذي قلدنا الله جل وعلا إياه من غير من غير أن نسأل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذه الكلمة العظيمة، على كلمة لا إله إلا الله، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تفرقت قبورهم في الشرق والغرب والشمال والجنوب يجاهدون في سبيل الله. إلا لأنهم حملوا أمانة هذه الكلمة وعلموا مسؤولية نشرها في الأرض فنشروها رضوان الله تعالى عليهم وبلغوا في اصقاع الأرض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فصدق عليهم قول الله جل وعلا من قبل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على هذا إذا اجتمعت الأمة على هذه الكلمة العظيمة مع التسليم والشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما جاز لاحد أن يفرق شملها أو أن يشتت جمعها أو أن يذهب أمنها ولقد من الله جل وعلا على هذه البلاد المباركة بأنها أسست وبنيت على هذه الكلمة فاتخذت شعارا ودثارا فلا يجوز لأحد البتة بعد ذلك أن يفرق الجمع أو أن يدعو للشتات أو أن يخرج على ولاه الأمر أو على العلماء أو على هذه الأمة المجتمعة بالسيف ولا بالكلمة لا بالسنان ولا ب... لا باللسان ولا بالسنان وإنما الأصل أن نبقى مجتمعين لأن من مقتضيات العمل بهذه الكلمة أن نحفظ دماء بعضنا البعض وأن يعرف بعضنا لبعض الحق كما ارشد لذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مقتضيات العمل بهذه الكلمه ان يعلم المؤمن ان الله الذي انزل القران تعبدنا بتلاوته وفي عصرنا هذا ظهر ما يعرف بالعلماني بعضهم هلك وبعضهم بقي وائمتهم في زماننا اثنان وامثال هؤلاء شرعا لا كرامه لهم نصر أبو زيد، وآخر يقال له شحرو، ولهم مؤلفات في هذا الباب تقوم مؤلفاتهم على أن القرآن نص قابل للنقد على أن القرآن نص قابل للنقد وأنه إلى الخرافة والأسطورة أقوى الموروث التاريخي المحض أقرب منه إلى أن يكون كتابا مقدسا وأن القضية اختلاط حضارات ونشوء مسارات والتقاء امم وفرق نجم عنها حسب زعمهم هذا الكتاب يبقى السؤال الملح وهؤلاء ينسبون إلى الإسلام وعاشوا في ديار الإسلام أول الأمر لكنهم ليسوا من الإسلام اليوم طرفة عين أحدهم هالك والآخر باقي لكن السؤال الملح هنا لما وقر في قلوبهم أنه يمكن أن, يط... أن يجهروا ويقول أن القرآن كتاب قابل للنقد لأنهم في أول الأمر اوتوا من باب أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله لو عرفوا حقا معنى لا إله إلا الله لعلموا كما حررنا في أول اللقاء أنه لا أحد يستحق أن يكون إلها سوى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فإذا علم العبد هذا عمل بمقتضى هذا العمل من مقتضى هذا العلم الذي علمه الله نبيه وعلمه الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتل القرآن وهو يعلم أنه كلام الله فإذا استقر في قلبه ما بيناه سابقا من أن المؤمن يعلم عظمة الله علم من علمه بعظمة الله عظمة كلامه لكن هؤلاء لما جهلوا عظمة الله جل وعلا كان بدئيا أن ينجم عن هذا ينشا عنه أن ينشى عنه أنهم يجهلون النظر إلى القرآن مع أن الله جل وعلا لما ذكر كتابه العظيم بين أن الثقلين جميعا لو آمنوا بالقرآن لما زاد ذلكم القرآن رفعه لأن القرآن كلام الله ولو أن الثقلين جميعا كذروا بالقرآن كذبوا به ردوا لما نقص ذلك من القرآن شيئا قال ربنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا لماذا يخرون أهل العلم يخرون للأذقان سجدا إذا تري عليهم القرآن لأنهم علموا أن هذا الكتاب كتاب رب العزة وعلموا من هو رب العزة علموا ما لله من صفات الجلال والعظمة وما لله تبارك وتعالى من صفات الملك والجبروت فلما قرأوا كتابه قرأوه واعينهم تذرف قرأوه وقلوبهم تجل قرأوه وجلودهم تقشعر كما أخبر الله جل وعلا عن الصالحين الذين يتنون كتابه وكلما ازداد العبد بالمعنى علما بالمعنى الحق بلا إله إلا الله إن ظهر هذا على جوارحه ظهر هذا على غدوه ظهر هذا على رواحه ظهر هذا على إتيانه ظهر هذا على مجيئه فمن يقرأ القرآن ويحمل المصحف وهو يعلم يقينا ان هذا الكلام كلام رب العزه ليس كمن يحمله وهو يقول سمعت الناس يسمونه قرانا فسميته قرانا لكن من يقراه وهو يعلم أن هذا كلام الله فيقدم ما قدمه الله نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف سبعا بالبيت رمل ثلاثا مشى اربعا أتى المقام صلى ركعتين خلفه أتى بئر زمزم شرب من عاد إلى الحجر فاستلم ثم أتى الصفا من بابه ثم قال يعلم أمته ابدا بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله يأتيه السائل يقول يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي قال امك ثم امك ثم امك ثم أبوك أخذها صلى الله عليه وسلم من القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه فقدم الله جل وعلا الأم هذا هو المعنى الحق من معاني الإيمان بلا اله إلا الله أن يعرف العبد أن هذا القرآن كلام رب العزة جل جلاله فيعظمه ويجله، لكن لما خوت قلوب عاذنا الله وإياكم من هذا المعنى من معرفة الله رأت أنه من اليسير عليها أن تقول ما تقول أو تزعم ما تزعم وفي الأمة أقوام ليسوا في هذا المنتهى من السوء لكنهم الى اليوم لم يعرفوا عظمه هذا الكتاب الذي انزله الله جل وعلا على نبيه ويوجد من الناس من يمر عليه الدهر وقلما تتقلب عيناه في المصحف ويوجد من الناس من تمر عليه الشهور وقلما تردد شفتيه ايه ويوجد من الناس من يقرا القران دهرا ولا يذكر عن نفسه يوما انه تلاه لوحده فذرفت عيناه ويوجد من الناس من يتلو القران ويسمع اياته وربما علم بعض تفسيره لكنه لم يعمل بذلكم قط لم يقدم ما قدمه الله ولم يؤخر ما اخره الله وان من اعظم مقتضيات العمل بالعلم بلا اله الا الله أن يعظم كتاب لم يكفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم من معاني العمل بمقتضيات العلم بلا إله إلا الله موالاه أهل الإيمان فإن موالاه أهل الإيمان ومحبتهم دين وملة وقربة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وبغض والبراء والبراءة من أهل الشرك حتى ورد عن الإمام أحمد وإن كان هذا الصنيع مما لا يقتدى به لكن يدل على وراء الإمام أنه كان إذا رأى نصرانيا اغمض عينيه فإذا قيل له لماذا ذلك يا ابا عبد الله قال والله لا أطيق أن أرى من يقول أن المسيح ابن الله لا أطيق أن أرى من يقول أن المسيح ابن الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النصارى ولم يغمض عينيه والحجه فيه في هديه صلوات الله وسلامه عليه لكن المراد بيان أنه تجب موالاة أهل الإيمان وتجب البراءة من أهل الاشراك وعدم تعظيمهم وما يسمى اليوم بالتقاء الثقافات والحضارات خلط فيه المؤمنون بين أمرين بين من يحمل السيف على كل أحد فيرى الناس أن هذا الدين إنما جيء به لسفك الدماء وليس الأمر كذلك وآخرون على الضد يوالون كل أهل الكفر وكل أهل الإشراك في أي محفل كان ومقام المسجد يجعلنا لا نفصح لأن ليس كل لفظة يحصن قولها في المساجد فتراهم يعظمون من يعلمون أن الله جل وعلا اهانه والله جل وعلا يقول ومن يؤهن الله فما له من مكرم والسبيل الحق والقوام العدل في القضية أن يحترم ما أمكننا أن ننتفع منه أو أن نؤمن يقينا في قلوبنا أن ندعوه لهذه الكلمة فنحسن المعاملة ونخاطبه باللطف دون توقير عظيم ومقام رفيع له لعل الله جل وعلا أن يهديه إلى سواء السبيل وإلى الكلمة التي بعث بها النبيون والمرسلون من قبل من مقتضيات العلم بلا إله إلا الله أن يعلم ان ما أخبر الله جل وعلا به حق لا بد أن يكون وأن الله جل وعلا وحده علام الغيوب وأنه تبارك اسمه وجل ثناؤه جامع الناس ليوم لا ريب فيه ولهذا قال بعض العلماء إن من معاني قول الله هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه رتب ذلك على ذكر الساعة قال الله جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله والمعنى أن العباد إذا حشروا يعلمون المعنى الحق هذا على أحد يقوى للتفسير يعلمون المعنى الحق لقول الله جل وعلا لما دعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة وهي قول لا إله إلا الله الناس أيها المباركون يعاينون الموت قطعا وهذا حتم لازم لا يفر منه أحد كل أحد يحتضر ويعاين الموت ثانية أو أكثر ثم تجمع روحه من جميع جسده كما أن الروح مفرقة في الجسد تجمع وقد جعل الله الحلقوم مخرجا لها فلولا إذا بلغت الحلقوم يأتيه ملك يقبض هذه الروح يعطيها ملائكة آخرين توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم إن الروح بعد ذلك تعود إلى صاحبها وهو في قبره ثم يكون عليه من نعيم القبر ما يكون إن كان تقية وعليه من عذاب القبر ما عليه إن كان شقية ثم يحشر الناس بعد أن ينفخ إصرافيل في الصور ليعرضون على ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه هناك يعلم كل أحد مؤمن أو كافر أن الله جل وعلا هو الحق المبين فيحشرون المؤمنون ليثابوا والكفار ليخزوا اعادنا الله اياهم من خزي من خزي والعذاب يوم القيامه على ضربين عذاب مهين وهذا لا يكون الا لاهل الكفر لان المراد اهانتهم وعذاب قائم مقام التطهير وهذا لعصاة المؤمنين وعصاة المؤمنات اذا شاء الله أن يعذبهم يعذبون عذابا يراد منه التطهير لماذا يطهرون لان الجنه درجه عاليه ودار سلام لا يدخلها الا من كان نقيا طاهرا فيطهرون في النار ثم يخرجون منها ثم يدخلون ثم يدخلون الجنه يومها تعلم كل نفس حقا ان الله جل وعلا وحده هو الإله المعبود بحق دون, دون سواه فينبذ أهل الكفر مع مع من عبدوه ممن هو راض بعبادتهم له في نار جهنم قال الله منكم وما تعبدون من دون الله أي حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكل فيها خالدون وأما أهل الطاعات فإن الله يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ولا يمكن أن يكون هذا الحساب إلا من رب لا رب غيره ولا اله سواه فمن كان في حياته مؤمنا بأن الله جل وعلا وحده من بيده الضر والنفع والأمر والنهي وله مقاليد كل شيء أقبل يوم القيامة على ربه اقبال الغائب على أهله ومن كان عياذا بالله قد جعل الإسلام وراء ظاهره يقبل يوم القيامة اقبال العبد الآبق على سيده قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال ربنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وقال ربنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فإذا نصب القضاء، ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الله قد سبقت كلمته من قبل أن الحياة مخلوقة على هيئة فرس، والموت مخلوق على هيئة كبش. السامري صاحب موسى تبع جبريل وهو يخرج من البحر. لما أسر الله بموسى والمؤمنين معه ليلة فوجد السامري أن فرس جبريل لا تطو على شيء ثم ترفع حافرها منه إلا ودبت فيه الحياة فعلم أن هذه الفرس فرس للحياة فقبض الأثر أثر القبضة أثر الحافر وخلطها بالذهب والفضه الذي كان بنو اسرائيل قد حملوه معهم واستعاروه من اهل مصر حم منا اوزارا من زينه القوم هذا ما يكون من امر الفرس فبقينا في ماذا بقينا في في أمر هذا ما يكون من الفرس في امر الحياه بقينا في امر الموت خلق الله الموت على صوره كبش لا يمر بشيء الا مات ثم إن هذا الكبش يؤتى به بين الجنة والنار وينادى أهلها أي أهل الجنة هل تعرفون هذا يقولون نعم هذا الموت وينادى أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ثم إن هذا الكبش يذبح فيصبح لا موت بعده فيعلم أهل الجنة حينها أن الموت انتفى كما يعلم أهل النار أن الموت أن الموت انتفى المؤمن إذا قرأ هذا وهو حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار إلى آخر الحديث يسأل نفسه سؤالا هو من أعظم البواعث على العمل وعلى الطاعة إذا جاء بالكبش يومئذ فذبح هل أكون أنا من أهل الجنة فأكون ممن يكاد يموت فرحا أو عياذا بالله حاشاكم ممن يكون من أهل النار فيكاد أن يموت حسره ونحن ما زلنا في في دار عمل والله جل وعلا اورثنا هذه الكلمة أخذناها عن أبائنا عن امهاتنا عن معلمينا نشأنا في دار في بيوت تؤمن بهذه الكلمة يرى المؤمن منا أباه أمه أجداده كلهم يتك يتفوه بها وهذا من نعمة الله الله عليك العظيمة أن يجعلك على الفطرة والمراد منك أن يزداد علمك وعلمك بوحي الله إلى نبيه فتصبح هذه الفطرة التي في قلبك فطرة الله التي فطر الناس عليها قد جمع إليها النور والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه فإذا اجتمع في قلبك هذا وعلمت يقينا أن الله لا رب غيره ولا إله سواه وأنه لا شريك معه تبارك اسمه وجل ثناؤه وعشت دهرك لا ترجو من الله شيئا أعظم من أن يختم الله لك بهذه الكلمة إذا بلغت الحلقوم وكان حولك خلطاءك أصحابك أمك أبوك اخوتك أبناؤك بنوك. لقنوك هذه الكلمة وكل ملقن يسمعها لكن ليس كل احد موفق أن يقولها من الذي يقولها من عاش دهره لا يفكر في شيء يخاف منه أعظم من أن يموت دون أن يقولها على أن حسن الظن بالله يورث ان يرزق الانسان ان يختم له بهذه الكلمه كما ان الانسان اذا نجا من انواع الظلم الثلاث الظلم الاعظم وهو الاشراك بالله اذا نجاه الله منه امن لكن لا يكون امنا تاما إلا إذا صحبه النجاة من ظلمين آخرين النجاة من ظلم العباد لا تذكر المؤمنة أنها اغتابت أختها ولا تذكر المؤمنة أنها لمزت جارتها ولا يذكر المؤمن أنه غشاخة ولا يذكر المؤمن أنه اذى أحدا من أولياء الله فنجا من ظلم العباد والحاله الثالثه نجا من ظلم نفسه بالمعاصي التي ليست من الشرك ولا من ظلم العباد وان كانت هذه يكفرها الله جل وعلا اذا اجتنبت الكبائر اذا اجتنب المؤمن الكبائر يكفرها الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم فاذا نجا المؤمن من هذه الثلاث يكون اهلا برحمه الله وفضله ان يرزق ان يختم له بلا اله الا الله من جعلها في قلبه يعظم اهلها ويقدم ما قدمه مقتضاها يرحمه الله الله رحيم يتولى عباده فيوفقه لان يقول هذه الكلمه وقد حتى لا يسيء الظن لا يسيء احدنا الظن بموتانا قد يقولها المؤمن دون أن تسمعه قد يموت الرجل في غيبوبة فيوقظه الله ساعة من الليل دون أن يراه طبيب أو أن يشاهده حبيب ويقول هذه الكلمة ثم يعود إلى غيبوبته ووالله إنني أدركت أقواما مغمى عليهم إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته والله على ما أقول شهيد والله لو لم يعلم الله ما كان عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما أيقظهم من غيبوبتهم عندما قاربوا أن يموتوا لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم أن يزيد أعمالهم أن يضاعف حسناتهم فأيقظهم في تلك الحال ليصلوا إليها ويوجد وهذا من قصبة القلب من ينام عياذا بالله وقد عقد العزم أصلا أن لا يقوم لصلاة الفجر ومع ذلك ينام من الذي يحفظه؟ الله ويقوم ويمشي في الناس من الذي يرزقه؟ الله والله عندما نام هذا العبد كان يعلم ازلا جل ذكره أن هذا العبد نام وقد عزم أن لا يصلي ومع ذلك ربه يمهله يكرمه يقيمه من مرقده معافا يمشي ثم يرزقه فهل أحد أحلم من الله والله لا أحد أحلم من الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده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 ولا يمسنا فيها لغوط اللهم يمنا سر بيسمعك باسمائك وصفاتك الاولى ورحمتك التي وسعت كل شيء ان تصلي على محمد وعلى محمد وان تحيينا في الدنيا على لا اله الا الله وان تقبضنا على لا اله الا الله وان تحشرنا على لا اله الا الله وان ترزقنا جيرة وحبيبنا وسيدنا وشريفنا محمد بن عبد الله هذا والعلم عند الله شاكراً للفضلاء الجلّة في مؤسسه مجمع إمام الدعوة دعوتهم وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام كما أشكر فضيله إمام المسجد والقائمين على هذه المؤسسة المباركة وأشكر لكم أيها المباركون ايتها المباركات قبوركم وأسأل الله لا يفتنكم بي وأن لا يفتنني بكم وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا وصلى الله على محمد وآله والحمد لله